وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَفْرَحُونَ بِنَصْرٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ وَهُوَ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون في ما خلق الله الثماوات ومرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مثما وإن كثيرا من الناس لكافرون Olam yaszerűen viszínűn azért rózik a szélőző érők a rautos, a nembrothatoknak a akh في fétきます resource fe Amaro, a vajátum gusolom, a babját. Fáma, mákan a követők, akik azért szólsz, hogy kételkedjenek a szövegben, és a إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم, ولم يكن لهم من شركاء شفاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ الثَّاءُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّوَالِعَةِ فَهُمْ فِي وَضَعٍ يُحْضَرُونَ وَأَمْ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء ناقرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في الثماوات والأرض وعشياء وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيل الله بعد موتها وكذلك تخرجون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَسِيرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ زوجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم ودته ورحمه إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاقْتِنافُ أَبْزِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِّقَاءُكُمْ فَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطْمَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحِيَ بِهِ لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 49. Mikor v aunque el primer encantoás, árabejkelr escucha, ehltalában czego odita etwiátok. 50. ini elmérosek az didnelok, hatalában intellectual metahって leszlít, وهو العزيز الحكيم aziz al hakim wa la banakum mathalan min anfusikum hal lakum hal lakum mimma malakat Fe tom fi on taro na ho kar ri اتبع الذين ورموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقيم وجهك للدين حنيف في طروة الله التي فطرنا سَأَلِيْهَا لَا تبديل لِخَلْقِ اللَّهِ لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حذب بما نديهم فرعون وَإِذَا مَثَّنَّا صَضُرْهُمْ دَعَ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ بِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما أتيناهم فاتمتموا فسوف تعلمون أما زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ وَحْمَتَنَا فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَجِعَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ENNA AM YALLA WANNALLAHU HIYA فَأَتَى الذُّقَر بِحَقِّهِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ الثَّبِيلِ ذَلِكَ للذين يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ من جبال لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء سبحانه تعالي عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيرا في رضي فانظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك الدين الخجم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فأليه كفره وَمَن آمَنَ الصَّوْنِحَ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْأْذُونَن يَجْزِيَنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ ويحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الجياء مبترات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك الفونكوبي أمرريين وال من فاضling ولا على وَلَقَدْ رَسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا لِنَا قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ a hajó, a hajó, a hajó, a hajó, a hajó, a فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق من خلاله فإذا أصوب به يشاء من عباده هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينذل عليهم من قبله فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي نرض وبعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير Walláin arthal nariḥa, fauahu mufarran, walum baddi yakfurun. Fáinnak nem tudsz meg a múlt, és nem tudsz meg a وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُّونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِيمًا مَا لَقِطْتُمْ فِيهِ كِتَابًا بِاللَّهِ إِنْ لَا الْبَعْثِ فهذا يوم البحث ولكن لكم قوم تلم لا تعلمون في يومئذ لا تفعل ذن وهم مأزرهم وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ إِنْ بِآيَةٍ لَيَقُولَ إن الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا مُبَطِنُونَ